الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بعد أن ذكر الآيات الدالة على وجوب توحيد الله جل و... دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وهي حق الله على العبيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل من الفاظ العموم هي دعوة الرسل من اولهم الى اخرهم وهي حق الله على العبيد وهي التي يبنى عليها قبول العمل من رده فان كان العامل وان قل عمله موحدا لله تبارك وتعالى نفعه العمل وإن لم يكن موحد فلا ينفع عمل يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له لأن الموحد الذي يعبد الله وحده ينفعه عمله في الدنيا والآخرة وغير الموحد قد ينتفع بعمله في الدنيا فقط إذا كان له إحسان له صدقات له أعمال يتعدى نفعها فالله جل وعلا يثيب عليه في الدنيا أما الآخرة فلا الاخرة لمن وحد الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني صاحب المعصية إذا كان موحدا فالرسل تشفع له والصالحون يشفعون والعلماء يشفعون والشهداء يشفعون والأفراط يشفعون بإذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له إذا فقد التوحيد فما تنفعهم شباعة الشافعين لأن عند فقد التوحيد يكون الشرك والمشرك لا يدخلون الجنة حتى يليج الجمل في سم الخياط إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالمشرك والكافر يدخل الجنة حرم الله عليه الجنة هما النار. فالتوحيد هو حق الله على العبيد وهو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو الذي ينتفع صاحبه بعمله وإن قل وإن قل العمل مع افراد الله بالعبادة ينفع واذا لم يكن هناك افراد لله بالعبودية ما نفع العمل وان كان كثيرا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقد يكون التنكير للتكثير عمل كثير لكن بدون اخلاص ما ينفع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فضله له فضل عظيم وليس فضله لأنه مسنون أو مستحب لا فضله وهو واجب وركن من الأركان ما هو فضله فضله عظيم ويكفر الذنوب يكفر الذنوب قد تكون أعمال سيئة لكن الرجل موحد ما توجه إلى غير الله يكفر الله جل وعلا ويمحو سيئاته التي عملها في الدنيا بفضل توحيده وإيمانه بالله ما هذه يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب هذه مصدرية تؤول هي وما بعدها بمصدر ويصح أن تكون موصولة باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب توحيد يكفر سائر الذنوب ما عدا الشرك والشرك ناقض التوحيد ما يكون توحيد مع شرك أبدا ما يجتمع توحيد وشرك مثل ما لا يجتمع ليل ونهار إن كان التوحيد معناه ما في شرك وإنما يكون في معاصي ممكن وهذه أهل الكبائر المعاصي كبائر وصغير تكون مع التوحيد الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شارب للخمر وأقيم عليه الحد فشتمه بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام ما علمته إلا يحب الله ورسوله. عنده إيمان، عنده محبة لله ورسوله، لكن تلاعبت عليه نفسه في الفروع المعصية. فالزنا والسرقة وشرب الخمر تجتمع مع مع التوحيد ممكن يكون موحد وواقع فيه محرم، لكن شرك مع التوحيد لا لأنه إن وجد التوحيد ما وجد شرك إذا وجد الشرك زال التوحيد ما في توحيد والتوحيد واجب أوجب الواجبات عبادة الله وحده معرفة الله جل وعلا وعبادته أول ما فرض الله جل وعلا على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لابد من كفر بما سوى الله وإيمان بالله تبارك وتعالى ومع كونه واجب وأوجب الواجبات له فضل عظيم وأنه يكفر الذنوب يعني يعف الله جل وعلا بفضل التوحيد عن الذنوب إذا شاء لأن هذا داخل تحت المشيئة ما يقال حتما يكفر له لا. لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر يشرك به هذا شرك ما في مغفرة في إلا أنت منه بالدنيا نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك كل الذنوب دون الشرك الشرك هو أكبر الذنوب وأعظمها وما دونها داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر السرقة إن شاء وقد يعذب عليها يعفر ويغفر عن الزنا وقد يعذب عليه يغفو ويغفر عن شرب الخمر وقد يعذب عليه وهذا متى يكون تحت المشيئة هذا إذا مات مصرا عليه وأما إذا تاب منه بالدنيا توبة صادقة فهذا بوعد الله جل وعلا أنه مغفور ما فيه تردد بوعد الله جل وعلا الكريم الذي لا يخلف وعده أنه مغفور إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لما ذكر الشرك وقتل النفس والزنا أعظم الكبائر قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فإذا تاب العبد من الكبيرة فهذا بوعد الله جل وعلا أنه مغفر له ما يستعظم المسلم ذنبه يقول مثلا وقع مني في حال الشباب في حال الجهل في حال كذا في حال كذا كبائر عظيمة نقول توب منها والله يتوب عليك يقول التوبة مضمونة نقول نعم بوعد الله الكريم مضمونة إذا مات على كبيرة فلا يخلو كبيرة شرك هذا قطعا غير مغفور له كبيرة غير الشرك مات مصرا عليها نقول هذا تحت المشيئة ما معنى تحت المشيئة يعني داخل تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما هو لكل أحد لمن يشاء وقد يكون المرأ عنده إيمان ويقين وتوحيد لله جل وعلا لكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومات مصرا عليها نقول هذا داخل تحت المشيئة قد يغفر الله جل وعلا له من أول وحلا بفضل توحيده وإيمانه في الله وقد يعاقبه الله جل وعلا على هذه الكبيرة ومآله إلى الجنة والذنوب كما تقدم الشرك بالله والكبائر والشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر والكبائر نوعان كبائر الذنوب نوعان كبائر وصغير الشرك الأكبر إذا ما تاب منه بالدنيا تاب الله عليه إذا مات مصرا عليه لا يغفره الله الشرك الأصغر مما هو داخل تحت المشيئة قد يغفره الله جل وعلا لعبده في الآخرة ويدخله الجنة من أول وهله وقد يعاقبه عليه الكبائر الذنوب كبائر وصغائر كبائر يغفرها الله جل وعلا بالتوبة فإن مات مصرا عليها فهي تحت المشيئة الصغائر يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة حتى وإن لم يتم منها العبد. الذكر وقراءة القرآن والخطاء إلى المساجد والأعمال الصالحة كلها يكفر الله جل وعلا بها الصغائر. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن مجتبية الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المفرور ليس له جزاء إلا الجنة فالتوحيد يكفر الذنوب سواء كانت الذنوب كبائر أو صغائر دون الشرك بالله نعم وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقوله تعالى كما تقدم يصح النقول وقوله تعالى ويصح النقول وقوله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى أو قوله تعالى أو قوله تعالى السناف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم لفقههم رضي الله عنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم لأن الظلم أنواع الظلم الشرك والكفر ظلم يا أبو لي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أعظم الظلم وأظلم الظلم الشرك بالله فالشرك بالله ظلم وكون الإنسان يظلم نفسه يشق عليها بشيء من الأمور مشقة لا تطيقها هذا ظلم نفسه عذب نفسه الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة من فراقه له أولا رأىه قد تغيرت حاله خلال سنة تغيرت حاله قال ما الذي غير حالك قال يا رسول الله ما أكلت بعدك طعام إلا بليل ما معنى هذا أنه صائم بالسمرار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك هذا من ظلم الإنسان لنفسه يعني حملها ما لا تطيق لا والصيام له حد يصوم يوم في الشهر يومين في الشهر ثلاثة أيام في الشهر يصوم الاثنين والخميس يصوم أيام البيض يصوم يوما ويفطر يوما هذا أعلى حد يصوم يوما ويفطر يوما ولا يتجاوز وهذا يقول منذ فارقتك ما أكلت طعاما إلا بليل قيل إنه هذا بعد قبل تحريم صيام يومي العيد وقيل إنه باستثناء الشيء المحرم لأنه معلوم أنه ما يصام يعني ما أكل طعاما إلا بليل من الأيام التي يباح صيامها قال له النبي علبت نفسك ما يسوق لك هذا هذا ظلم الإنسان لنفسه إذا حرمها مما هو حلال لها باستمرار يعني يؤدب نفسه أحيانا يمنع نفسه في بعض الأمور يعودها على المشقة يعودها على التحمل هذا حسن لكن بالسمرار يضر نفسه لا هذا ظلم ظلم الإنسان للآخر في ماله أو في عرضه أو في بدنه هذا ظلم فعند ذلك جاء الصحابة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هذا أمر لا نطيقه إذا ما لنا أمن يوم القيامة فأي واحد مننا ما ظلم نفسه والله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني ما خلطوا إيمانهم بظلم لهم الأمن معنى هذا أن الذين خلطوا إيمانهم بظلم وإن قل ليس لهم أمن فشق ذلك عليهم شقة عظيمة رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تقصدونه المراد بالظلم في الآية الشرك ما خلطوا إيمانهم بظلم بشرك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان عليه السلام لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا الظلم إذا سلم منه العبد فله الأمن يوم القيامة وإذا سلم من الظلم مطلقا له الأمن الكامل والأمن متفاوت آمن لا يدخل النار أبدا آمن لا يخلد في النار ولا قد يدخلها له أمن صاحب الكبيرة له أمن بأنه لا يخلد في النار لكن دخول النار قد يدخلها فأمنه ليس بكامل والناس في الأمن متفاوتون يوم القيامة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن يوم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم محتدون لهم الأمن في الدار الآخرة هذا ثواب التوحيد فضل التوحيد هذا فضله يعني أن فضل التوحيد يكون صاحبه آمن يوم القيامة ثم الناس يتفاوتون في هذا الأمن منهم من أمنه من كل سوء ومنهم من أمنه من شيء دون شيء وقد يدخل النار وهو له الأمن بأنه لا يخلد فيها نعم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 والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم وخرج في غيرهما لكن إذا خرج في الصحيحين يكون مقطوع بصحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شهد من؟ هذه من الفاضل العموم أي واحد يأتي بهذه الشهادة وما بعدها له هذا الثواب المذكور في الحديث الصحيح من شهد أن إله إلا الله؟ ما معنى شهد؟ يعني بلسانه؟ فقط؟ لا المنافقون يشهدون بأسنتهم أن لا إله إلا الله؟ وهم خالدون مخلدون في النار بل في الدرك الأسفل من النار ناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه وخرجوا معه للجهاد وخرجوا معه للحج والعمر والأعمال الصالحة وهم خالدون مخلدون في النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وممن حولكم من العراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن وش معنا شهد؟ شهد شهادة الحق شهد يعني شهد بلسانه وقلبه وجوارحه شهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو غير مؤمن ويستهزئ بالمؤمنين هذا ما تنفع شهادته شهد أن لا إله إلا الله بزعمه وهو لا يصلي ولا يصوم ما تنفع شهادته مو صادق من شهد أن لا إله إلا الله يعني آمن بوحدانية الله جل وعلا وأن محمد عبده ورسوله لأن لا تنفع شهادة لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد عبده ورسوله لأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم يشهدون على لا إله إلا الله لكن يقول محمد يقول رسول للعرب إن كان رسول فهو رسول للعرب رسول لأهل الجزيرة رسول لكذا رسول للأميين ولا يؤمنون به لا تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار قسم وأخبره صلى الله عليه وسلم كلها صادقة فلا تنفع شهادة لا إله إلا الله ما لم يشهد أن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله انتبه شيئان عظيمان عبودية تنفي المشاركة مهم شريك لله تعالى الله والرسالة تنفي الكذب والاحتقار وعدم المتابعة وعدم التصديق رسول رسول من اين من الله من يطع الرسول فقد طاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله وان محمدا عبده ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وأن عيسى عبد الله ورسوله قد يقول قائل لما خص عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام دون الرسل الأنبياء من آدم والرسل من نوح إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالنبوة أولها آدم والرسالة أولها نوح وآخر النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لما خص عيسى عليه السلام لأمور والله جل وعلا أعلم وأحكم وإنما اللي يظهر لنا أولا أن اليهود والنصارى فيه على طرفين قيض وكلهم بخلاف هذه الشهادة وأنه آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم فعيسى عليه السلام يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اليهود قالوا عن عيسى هو ابن بغي ابن زنا عليهم رعنة الله قالوا ما يعرف أبوه فهو ابن زنا ويزعمون أنهم قتلوه ولكن شبه لهم ما قتلوه بل رفعه الله إليه فهؤلاء اليهود عليهم رعنة الله في طرف والنصارى في الطرف الآخر يقول أنه هو إله هو ابن الله هو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون وهؤلاء رفعوه عن منزلته التي أنزله الله فليس بإله إله تقتله إله يأكل الطعام ويشرب ويبول ويتغوط ويقولون ابن الله وكل هذا افتراء وكذب والمسلمون يقولون عبد الله ورسوله عبد ليس بإله ورسول ما يصح أن يكذب ويقول كاذب وعن عيسى عبد الله ورسوله هذه فيها مثل محمد صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم هذا رد على اليهود يقول ابن بغي يقول ولد زنا هو وجد بكلمة الله جل وعلا بقول الله له كن فكان إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كلمته ألقاها إلى مريم أمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام أن ينفخ في الدرع مريم عليه السلام فحملت بعيسى بأمر الله جل وعلا وهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا وأن الله جل وعلا خلق الخلق على أصناف منهم من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى ومنهم من خلق من أب بلا أم وهو حوى ومنهم من خلق من أب وأم وهم سائر الخلق كمال القدرة وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا ووجدت في جسد عيسى بدون أن يكون هناك أب له الله جل وعلا أوجده بكلمته بقوله سبحانه وروح منه والجنة حق إيمان باليوم الآخر والنار حق الجنة ثواب الله لمن أطاعه والنار عقابه لمن عصاه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي لما اختصمت الجنة والنار وهما مخلوقتان موجودتان وليست الرحمة المرادة التي يصفه من صفات الله بل هذه رحمة مخلوقة وليست رحمة صفة الله أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني وإن قل عمله ما دام أتى بهذه الأركان لأن من شهد أن لا إله إلا الله حقا وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخرة هل يمكن يكون لا يصلي لا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وهذا وعد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة